واجعلني لتان خدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذرفت الجنة للمستقين وبرزت الجحيم للغاوين فإِلَٰهُ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكُوا فِيهَا هُمْ وَالرَّاوُ وَجُنُودُ إِبْلِ سَأَجْمَعُ قالوا وهم فيها يحتصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون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 رَبك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَسْتَغْفِرُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ